أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل الطم من قريتكم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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أم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 أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُظْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّنْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْءُ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ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 قِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ Vəyək olun, mətə həzə elvərd, ən kün tüm sədəqin Qul əsə ən yəkون rədifə ləkum bəğd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 وَالْأَضِلَّ إِلَّا فِي كِتَابِ نُبِ ّ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us-sanna du'aa'a itha wallaw mudabbirin wa ma anta bihadhil 'ummi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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ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 بِمَا تَفْعَلُونَ نَجَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ سَّئتِ فَكُبَّ جوههُم فَّ هلَْ تُجزَون إِللاا مَا كُُم تَعمللون إَِّمَا أُمِرتُ أنن أأَرْبُ دَ رََّههِ البَلدَة الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلّ شيءَيْ وأمرت أن أكون مِنَ المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من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 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان مِنَ المفسدين ونريد أن نمنع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 أَوْ حَيْنًا إِلَى أُمِّ مُسْكَنٍ أَرْضِعِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي ولا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ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 فَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عين لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِضًا إِن كادت لتبدي به لونا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعُ مِنَ الْقَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أهل بيت لكم وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ثَرَدَّدْنَاهُ إِلَى أُمِّ Qay təqarş عailua wa təhzən volit ağlamə resolubdən inda wşallah və þaqqan həlibəm LOQA КƏTƏRERHƏM İKƏƏLMِ Qaqq además mağday qodlāyıha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 فَسْتَوَىٰ فَهُوَ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ ني ظلمت نفسي فاغفر لي فثر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين اصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَغِيثُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَوَمِيٌّ نُبِيٌّ فَلَمَّا أَنْ أَرَى بطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس İN TÜRİD İLLA AN TAKOON GABBARAN FİL ƏRDİ OMA TÜRİD AN TAKOON MİN ALMUSLİHİN WəJƏ RəJL MİN AQS ALMADİNƏTİ YASŁA QAL YƏ MŮSƏ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 وَلَمَّ تَوجهَةِ الق أَمَدِي يَنَ قَالَعَ سَ رَبّ أَي يَهْدِيَنِي سَو السَّبِين وَلََّا غَرَدَنَا أَمَدْ يَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَُّةَ مِنَ النَّ سسقُون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الجعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَى لَهُمَا سَنَةَ وَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِضْ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّانِعِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ الْمَأْجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ حَكِيمٌ فَلَمْ قضى نوسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني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 لا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.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 Qal rəb-i əni qatəl-təm əni nəfsa fəəqaf əni yəqtlun və əkhi hərun həqəqə əfçəh minni ləsəna fəəqəqə əməni yəqəqə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 مَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاطِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فأوقد لي يا هاما نارا على الطين فاجعل لي صرحا علّي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 لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَطْمُوحِينَ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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْوَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم قُمْ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَمَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَاذِبُونَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هَٰذَا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 وَمِ الرَّن إِ كُ مِن, من قَضَلِهِ مُسللمِين أُلائِكَ يُؤتَوونَ أَجْرَهُم الروتَيْنِ بِمَا صَدَروا وَيَدَرَأونَ بِالحَسَنَةِ السَّئةَ وَمَِّ رَزَقُنهُم يثِ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّوْ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا ولكم أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الجاهلين.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 Ələm nüməkən ləhum hərəmən əmənən yüjbə əliyhə thəmərat qəl şeyin rizqən min lədunna ələkən əkθərəm ləyələm ələmən ələmən ələkənə min qəriət ələmən ələmən Fətəlik məsakinuhum ləm tüskan məm bərdihim illa qəliyla Wəkünə nəhnə ləvərəsiyin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 ومتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون فَإِنَّ وَعْدَنَا هُوَ عَدْنٌ حَسَنٌ فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُم تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَئِ الَّذِينَ أَوَّيْنَا أَلَوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ فَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يشاء ويخلق ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فهو الله لا wildonders wo الحكم one� rahmat arts 44 sensinlibbc kinda h yelled as by Henan tə kəhamitlərliqəs iddi compute-fələdiy ambitionsii mən Aliq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 لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ طَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِن مفاتحه لتنؤ بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تدو الفساد في الارض ان قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Qal ellezina yuridun el hayata dunya ya layta lana misla ma utiya qarun innahu lazu وقال الذين اوتوا العلم ويلكم سواد الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا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 أَصح الذيتَ النume كانهُ بالِأَs ي quuluون wayikaأَ الل ي su quُris qlimasha u م عibadihi waya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 وَمَنْ جَ أَ بِالسَّّأَتِ فَلَا يُ لُزََّذينَ عَمِلُ السَّيَاتِ إِلَّ مكَُوا يَعمَلون إَِّ فَرَضُ عَلَكَقُرُآنَ لَا الرَدُّكَ إِلَ Qarいい pick someone D's 특히 humble seeing someone of religion olaqəっち x Lucar bəl дуже inə ngüлось əgəllə əz Chip mówi əば İnshə가는 نَظِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ Və lə tə da'ra məli, ilə həlikrowanı, lə əla iqətəli həlik qülr-şey hiər ay lige olsa çər əliy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 مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إَِّ اللََّ لَ وَنِّ عَنِبعَمِين وََّذينَ آممَنوا وَعَمِلُ الصَّانحاتِلَنُ كَِّرًاَّ عَنْهُم سَئاتِهِم وَلَ نَجْزَّهُ أَحسَن الذي كَانوا يَععملَلون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 وَلَ إِن جَأَ نَصْرٌ مِر الرَبِّكَ لََقولُولُدَّ إِ كُا مَعَكُمْ أَولَسَ اللَّهُ بِأَلَمَ بِمَا فِي صُدُورعَمِين وَل يَعلَمَنَّ اللهَّهُ الذينَ آممَنُوا وَلَ المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحانلين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا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 وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَ الْكَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Qul səyiru fələrdi, fənzoru kəyifə bədəəl khəlqə, qəmə Allah yünşə ən nəşətəl əl-əqirə. Ənə Allah ələ kül şəy əl-əqir qədər. Yəxəb mən yəşəə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 الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهٖ أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ وتلوه اوحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذت من دون الله أوثانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا. ثم يَوْمَ القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن وقال انني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم وذهبنا له اسحاطا ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره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 qıntə minə sədiqin qal rəbb sərni alə qawm ilmufsidin qaləm nə jəət rüsulun ibrahəm bilbushrə qalə اهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله اِن لَمْ رَأَتْهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَنَا اِن جَاءَتْ رُسُلُنَا لَطًا سِيءَ بِهِمْ وَظَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ inna munajjuka wa ahlaka illam ra'atuka kanat min al-wa'bidin inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rij'an وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ وَارُجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ لَقَالُوا نَحْنُ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ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 ittaqazat bayta wa in ma ohanal buyut labaytul ankudd law kanu ya'lamun inna allaha ya'lamu ma yad'un min dunihi min shay'in wa huwa وَتِللكَل الأأَمْثَالُ نَّضِبُ هَالِ النَّاس وَماَا يَعطِنهَا إِلَّاعَالمُون خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ الأأَرضَ بِ الحَقّ إِ فِي ذَِكَ لَ آيَتَِمُؤمنِنين أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم